قالوا لنؤثرك لن على ما جاء انا من البينات والذي فطرنا فقض ما انت قض ان ما تقضي هذه الحياه الدنيا